Bedül, عليك عشان لقيت ما تستهل نشانا عايز عيون واحد يكون تكون مزيفا عايز شطان كذب وخنيته ملا عايز حنان ده كان زمان ورح لحاله بقى ما تتقليش خلاص ما فيش ما بيننا يملؤا زمان ورح سبيل جراح جفاك ده شاء